بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يسر ندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض أن تقدم لكم الوسطية منهج أهل السنة والجماعة لمعاني الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تبارك وتعالى واثني عليه بما هو أهله أستغفره وأستهديه وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ملجا ولا منجا منه الا اليه واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الداعي الى سبيل ربه والموصل اليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته الموضوع كما تفضل الشيخ عبد المحسن في ضمن هذه السلسلة التي يعقدها هذا المسجد المبارك في منهاج أهل السنة والجماعة وقد رغب الاخوه المنظمون أن يكون الحديث عن الوسطية عند أهل السنة والجماعة أو الوسطيه في منهج أهل السنة والجماعة لماذا الحديث عن الوسطيه على كل حال الموضوع أو عناصره حسب الوقت المتاح سوف يكون في مقدمة عن لماذا حديث عن الوسطية ثم عن تعريف أهل السنة والجماعة ثم عرض لأهم خصائصهم ومعالم منهجهم ثم حديث عن الوسطية ومظاهرها أما لماذا الحديث عن الوسطية فذلك لأن الأمة الإسلامية ولسيا في حالها المعاصر تعيش ضعفا ظاهرا في كثير من ديارها وأحوالها ومن أظهر مظاهر الضعف ظهور طرفي الإفراط والتفريط والغلو والجفاء بئر معطلة وقصر مشيد ومع الأسف أن هذا كما هو حال كثير من عموم المسلمين فهم موجود في بعض من ينتسبون الى الدعوه والعلم والاصلاح فهم فيهم من غلا وافرط فنشات فيهم جماعات تكفير وهجره وهناك من فرط وجفأ واضاع معالم الدين واصول العقيده بقصد جمع الناس ووحده الصف ففشل إرجاء وانطمس عندهم معالم التوحيد وحقيقة العبادة والمسلك الوسط في ذلك هو اقتفاء الأثر وتبين الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سلوك هذا المسلك حتى يتبين غلو الغالين وانتحاد المبطلين وتفريط الكسالة والمرجئين ودعاوى المنهزمين والمرجفين على حد قوله سبحانه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون أما الوسط والوسطية من حيث المعنى فلا أظن أنني أحتاج إلى مزيد توقف فلا يبدو لي أن هناك حاجة إلى بيان معنى الوسطية بشكل مفصل ولكن يكفي أن نشير إلى أن الوسط في لغة العرب وفي مختار القرآن الكريم في الوسط والأوسط والوسطى وأوسطهم هو معنى أن يجمع بين العدل والفضل والخيرية والجودة والرفعة والمكانة العالية والنصف. كما أنه طبعا توسط بين طرفين أي بين رذيلتين كما قالوا خير الأمور أوسطها والفضيلة وسط بين رذيلتين. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين فلها من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال أفضلها على ما سوف يأتي لهذا من مزيد تفصيل إن شاء الله أما ما يتعلق بتعريف أهل السنة والجماعة فأهل السنة يطلق بإطلاقين أهل السنة والجماعة يطلق بإطلاقين. اطلاق عام ويطلق الخاص الاطلاق العام يطلق أهل السنة والجماعة في مقابل الشيعة والخوارج ويطلق بإطلاق خاص وهو مقابل جميع المخالفين من أهل الأهواء وهذا هو المراد هنا فمراد به السلف وأهل السنة والجماعه وأهل الحديث ممن برز مذهبهم ومنهجهم وبخاصة في إثبات الصفات لله عز وجل وقولهم في القرآن بأنه غير مخلوق وإثبات قوية الله عز وجل في الآخرة غير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل السنة والجماعة والسنة هي الطريقة المسلوكه في الدين الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون على حد قوله صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي <تصفيق> و ايضا المراد بالجماعه الاجتماع الذي هو ضد الافتراق فتسمى اهل السنه والجماعة بهذا الاسم بهذا الاسم لانهم اهل سنه تمسكوا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه واقتفوا طريقته باطنا وظاهره في الاعتقادات والاقوال والاعمال وهم الجماعه لانهم جدوا في الاجتماع على الحق والاخذ به واجتمعوا على ائمتهم وعلى الجهاد وعلى السنه والاتباع وترك الابتداع والاهواء كما انهم هم اهل الحديث والاثر لشدة عنايتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية واتباع، فهم يقدمون الأثر على النظر، وهم السلف، إذ المراد بالسلف الصحابة رضي الله عنهم وتابعهم وأتبعهم إلى يوم الدين، وقد يراد بالسلف القرون المفضلة الثلاث الأولى، ومن هنا فإنه على جهة الإجمال. منهجهم ومذهبهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتبعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر ب توجه غير مرض من امثال القدريه والمجئه والجبريه والجهميه والمعتزله وغيرهم ايضا قبل ان ندخل الى صلب الموضوع لا مانع ان نذكر بعض ملامح منهج او اهميه منهج اهل السنه والجماعة تنبع أهمية هذا المنهج من أهمية الدين نفسه والعقيده نفسها وضرورة العمل الجاد الدؤوب لأخذ الناس بالحق وأخذهم بدين الله عز وجل وذلك الأمور منها لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم. لا تجتمع كلمة المسلمين إلا على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الجيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما التجمع على غير ذلك فمصيره الفشل والتفرق هذا المنهج يجعل المسلم يعظم نصوص الكتاب والسنة وتعصمه بإذن الله من رد معانيها أو التلاعب في تفسيرها بما يوافق الهوى هذا المنهج يربط المسلمة بالسلف من الصحابة ومن تبعهم فتزيده عزة وأيمانا وافتخارا فهؤلاء السلف من الصحابة ومن سر على نهجهم هم سادة الأولياء وأئمة الأتقياء هذا المنهج يتميز بالوضوح حيث إنه يتخذ من الكتاب والسنة منطلقا في التصور والفهم بعيدا عن التأويل والتعطيل والتشبيه وينجي باذن الله المتمسك به من هلكة الخوض في ذات الله ورد نصوص من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن ثم تكسب صاحبها الرضا والاطمئنان لدين الله وامره وقدره وتقديره ولا يكلف العقل التفكير فيما لا طاقه له به من الغيبيات فهذا المنهج سهل ميسر بعيد عن التعقيد والتعجيز ولهذا جاء الخبر او الاثر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من كان مستننا فليستن بمن قد مات اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانوا خير هذه الامه ابرها قلوب. وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة وأيضا في ذلك مقالة ابن مسعود رضي الله عنه المحفوظة في قوله إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راو سيئا فهو عند الله سيئ كذلك ايضا من معالم هذا المنهج البعد عن التعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل هذا المنهج هم أعلم الناس بأقواله عليه الصلاة والسلام وأحواله وأعظمهم تميزا بين صحيحها وسقيمها هذا منهج يجعل الكتاب والسنة هو الإمام ويجعل طلب الدين من قبلهما أي من قبل الكتاب والسنة وما وقع في العقول والخواطر والأراء فإنه يعرض على الكتاب والسنة فإن كان موافقاً قبل وإن وجد مخالفاً ترك وليس إقبال إلا على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن ثم صاحب هذا المنهج إذا وجد في نفسه حرجاً فإنه يرجع بالتهمة على نفسه فإن الكتاب والسنة لا يهديان الا الى الحق والى التي هي اقوم وراي الانسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا كذلك ايضا ليس لهم اسم خاص ينتسبون اليه كما قال بعض اهل العلم وقد سئل عن السنه فقال السنه ما لا اسم له سوى السنه وأما غيرهم فينتسبون الى المقاله تاره يعني الى المبدا او الى القائل تاره اما اهل السنه فانما نسبتهم الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وماثوره وسلف الامه جميع كتبهم المصنفه من اولها الى اخرها في باب الاعتقاد على وتيره واحده ونمط واحد يجرون فيه على طريقه لا يحيدون عنها بل لو أنك جمعت ما كتبوه وما نقلوه عن سلفهم لوجدته وكأنه قد جاء عن قلبي رجل واحد وجرى على لسان رجل واحد ولهذا قال أبو المظفر ابن سمعاني وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم على الاجتماع والائتلاف فإن النقل والرواية من الثقات المتقنين قلما تختلف وإن اختلفت في لفظة أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه وأما المعقولات والآراء والخواطر فقلما تتفق بل عقل كل واحد ورأيه وخاطره يري صاحبه غير ما يري الآخر نشير إلى قضايا كبرى قبل الدخول في الوسطية من خصائص هذا المنهج او من, من من من معالمه الكبرى ك ك ك ك ك ك كممارسه او كمعلم بارز منها قضيه التوحيد بمعنى الحديث عن التوحيد والدعوه الى التوحيد والالتزام بالتوحيد هذه قضيه إخواني طبعا وضدها الشرك سوف نتكلم عنه قد تحتاج مني إلى وقفه الحقيقة لأنها فعلا ميزة محل مع الأسف أنها محل تردد عند بعض الناس كيف معلوم تميز هذه البلاد بخاصة والله الحمد تبنيها لقضية التوحيد والدعوة إليه وبروز ذلك بروزا بينا مما دعا بعض الناس والمفكرين وبعض الذين إما لم يتبينوا المنهج ولم يميزوا أو بعض المخالفين لما رأى فعلا إصرار إصرارنا على الحديث عن التوحيد والالتزام به. والدعوة إليه وتعليمه وتربيه الناس عليه ما كان من, من أمثال هؤلاء إلا أن قالوا إن هذا المنهج كأنه يشير بأننا نتهم الناس في عقائده وحقيقة هذا يحتاج إلى وقفة كبيرة الدعوة إلى التوحيد هي طريق القرآن والدعوة إلى التوحيد ليست لا يدعى إلى التوحيد ولا يذكر بالتوحيد الا المشركون هذا غير صحيح القران كله كله حديث عن التوحيد وعن ضده كما بصر ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره انا اذكر ببعض ايات الله عز وجل حينما ذكر عباد الرحمن وذكر صفاتهم ومعلوم ان عباد الرحمن مؤمنون بل انهم هم صفوه يقتدى بهم فقال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين, سجد والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها سأت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قاوم هذه كل صفات يعني ما تلفت النظر من حيث أنها فعلا صفات سلوكية وصفات عبادات وتعبد لكن قال بعدها والذين لا يدعون مع الله إلها اخر والذين لا يدعون مع الله إلها أخر مع أن الله سبحانه وتسمىه عباد الرحمن شك ان عباد الرحمن آي أنه مستقيمون على الطريقه لكن من صفاتهم أنهم لا يدعون مع الله إلها اخر مما يدل على أن قضية التوحيد قضية دقيقة في قوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا العلماء رحمهم الله وقفوا عند هذه الايه وقفه عجيبه ودقيقه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا طبعا شيئاً نكرة في سياق النهي تفيد العموم ذكر العلماء التقدير المحذوف فقالوا ان التقدير واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا من الأشياء. فإذا حاولت أن تفهم هذه الدقيقة من المعنى، لا تشرك به شيئا من الأشياء، أي شيء، مهما قل، ثبابة، يعني مهما ادنى تعلق بغير الله عز وجل، فهو صورة من صور الشرك المخوف. تقدير آخر، الأول. واعبد الله ولا تشركوا به شيئا من الأشياء. التقدير الثاني واعبد الله ولا تشركوا به شيئا من الشرك. شيئا من الأشياء يعني المعبودات كان ذبابا أو أقل من ذباب. شيئا من الشرك يعني شيئا من أدنى تعلق بقلبك أنت على خطر. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم شرك. إذا إذا حينما نقول ان من منهجهم الدعوه الى توحيد الله عز وجل لانها هي طريق القران شئتم مزيد ايضاح ف الله عز وجل قال في حق الانبياء يعني حذر الشرك حتى في خطابه الانبياء وحاشاهم ان يشركوا حاشاكم أن يشركوا وذكر من سيرهم انهم يحذرون ابناءهم وهم على الحق فالله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت لا يحبطن وحاشاه وحاشاه يشرك هل هذا كان اتهاما للنبي في في عقيدته وفي توحيده انما هي طريقه القران الله عز وجل قال لابراهيم ابراهيم هو صاحب المله الحنيفيه والذي امر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه قال له واذ بوئنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا حاشا ابراهيم ان يشرك عليه السلام ومع هذا وهو صاحب المله الحنفيه هو الذي قال وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ولهذا قال ابراهيم الناخع ومن يامن الفتنه بعد ابراهيم ومن يامن الفتنه بعد ابراهيم وجنبني وبني ان نعبد الاصنام الذي قال يا يا بني لا تموتن الا وانتم مسلمون وصاى ابراهيم بنيه ويعقوب بنيه ان الله أصطفى لكم الدين فلا في ايه كثيره حاجة. والله عز وجل قال لنبيه لا تجعل مع الله اله اخر فتقعد مدوم مخذولا لا تجعل مع الله اله اخر فذوق في جهنم مدحورا. السناء ان يشرك إذن من اصول اهل السنه والجماعه ومن منهجهم الدعوه الى التوحيد مقابله التحذير من الشرك ولهذا لو فكرت فعلا يعني في كيف, كيف, يعني كيف أن الناس إذا تركوا من آل التعاهد بتوحيد الله عز وجل ينحرفون ولهذا صور الموجودة في كثير من بلاد المسلمين والتعالق بالقبور والدعاء غير الله والاستغاثه بغير الله الشهر. بل فيه ما هو شرك الأكبر مخرج بدا من الله فالناس تضعف ولعلك تلاحظ ايضا حتى معنسا في بلادنا لما ضعفت التركيز علمائي رحمه الله في, في, في التربية والتعليم بدأ يظهر قبول الشعوذات وقبول السحر والكيانة شيء ما كنا نعهده مما يدل على النفوس ضعيفة النفوس ولو كانت مؤمنة ولو كانت تشهد الله وتشهد أن محمد رسول الله وتؤمن بالله عز وجل وتؤمن بـ بـ بتوحيد الربوبية وتؤمن بحق الله عز وجل وقوته وقدرته وتدبيره لكن فيها ضعف فتحتاج دائما ان تعاهد بالتوحيد وتعاهد بالاخلاص لله عز وجل والتعلق به وتجريد العباده له سبحانه وتعالى وافراده بالعباده بانواعها اذا من المنهج الدعوه الى توحيد الله عز وجل وكذلك التحذير من ضده الذي هو الشرك بشتى ضروبه وصنوفه مهما دق كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء في ليلة ظلماء على صفات السوداء. أخفى لا يرى. مما يدل على عظم الأمر وشدة خطره وضرورة التذكير به والدعوه إليه وتحذير الناس من الشرك وبيان التوحيد. كذلك ايضا من منهجهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه قضية كبيرة جدا في الدين. هناك بعض الفرق السابقة. تقول بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن إما بطريقة خارجة عن سلطات الأئمة ولا الأمور، أو لكن الأمر المعروف والنهي عن المنكر منهج من منهج أهل السنة والجماعة وليس الحديث طبعاً عن الافاضه هو في دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحفاظ على الدين والحفاظ على الأمة. لكن يكفي ان نقارن بين ايتين الايه الاولى قول الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون ولاه اخرى في حق المؤمنين قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل بالمقارنة بين هاتين الآيتين يتبين الفرق الكبير والمقصود فعلا بحياة الأمر بالمعروف والنهي عن المكر وتبني الأمر بالمعروف والنهي عن المكر منهجا الآية الأولى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض من هنا جنسية يعني كما تقول هذا من هذا او هذا البيض من هذا البيض وهذا بمعنى متجانسون في الطباع يعني كأنك تقول هذا من هذا المنافقون والمنافقة والمنافقة بعضهم من بعض جنس واحد كما تقول العامة أحيانا في, في, في, في, في بعض الأقاليم البيض الفاسد دحرج مع بعض هذا معنى من بعض اجناس من بعض أما أهل الإيمان فبعضهم أولياء بعض بمعنى بينهم نصره بينما المنافق ما بينهم نصره لماذا لان اصلا النفاق النفاق تلون والنفاق سير على حسب المصالح لا على حسب لا على حسب المصلحه الحقيقيه ولا على حسب الحق وانما على حسب الهوى ولهذا المنافق يسير على هواه واو على هوى من يخاف فمن هنا كانوا بعضهم من بعض أما أهل الإيمان المؤمنون بعضهم أولياء وبعض متناصرون ما هي مظاهر النصرة ليست المجاملة ولا النفاق وإنما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو اقيم على وجهه فإنه ثقيل الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو التناصح ثقيل لكن نظرا لأن الذي بينهم ولا وبينهم نصرة وبينهم تعاقد على الحق كان مظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاشيا بل مسلكا من مسالكه لأن الحقيقة لو تأمل في طبائع النفوس فإن الأمر بالمعروف شاق والنهي عن المنكر كذلك شاق إذا رأيت أخاك على منكر ثم نهيته عنه فان هذا ثقيل على النفس لكن لما وقر في, القلب في النفس من إيمان وفي القلب من يقين والتزام أصبح هذا منهجاً ومقبولاً بل بل اصبح هذا هو الظاهرة من مظاهر المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو لأو بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كذلك قضية أخيرة وهي مهمة جدا في بيان هذا المنهج حتى ننتقل إلى الوسطية وهي قضية ضبط العلاقة بين التوكل والأسباب وهذه تنبع من صفاء المنهج وتنبع من صفاء العقيدة وهي أنه لا تختلط عليه ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل والإيمان بقضائه وقدره والتوكل عليه وتسليم الأمر له وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا خافضة لما رفع ولا رافع لما خفض هذه كل قضايا في راسخة في قلب المؤمن هذا لا يعني ال ال ال الإنكار الأسباب فالأسباب يعلم المؤمن الحق أن الله سبحانه وتعالى وضع في هذه الدنيا سننا وأن هذه السنن إذا أخذ بها العبد بإذن الله فإنها تنتج آثارها فيأخذ بالسبب ويقوم بمهمة الاستخلاف لأن الله سبحانه وتعالى استخلفه في هذه الأرض ليعمرها هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فهو يربط بين الأسباب فيأخذ بها ويحتاط لنفسه وبين الإيمان بالله عز وجل بمعنى أن السبب إذا لم ينتج فإنه لا ينتكس لأنه يعلم أن من وراء الأسباب رب الأرباب ولهذا يكون على عقيدة مطمئنة يأخذ بالسبب يتزوج الزواج سبب للإنجاب بإذن الله فإذا لم يأته ولد رضي وسلم فهو أخذ بالسبب لكنه لم يضطرب ولم ينتكس حينما لم ينتج السبب لماذا؟ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى من وراء الأسباب وأن الكون كونه والتدبير تدبيره سبحانه وتعالى اذا هناك ربط وثيق بين ربط وضبط بين التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب وهذا لا يحتاج إلى توقف كثير نأتي إلى قضية الوسطية مع أن ما سبق كله لو كان يعني الأمر يسمح كان كله اشاره وسطية كل ما سبق من مبادئ ومعالم هي لا شك انها وسط خاصة في مقابل الفرق المخالبة سواء من غير المسلمين أو الفرق المنتسب إلى الإسلام الوسطية والاعتدال الوسط والمسلك الوسط هو مسلك الإسلام الله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. فالوسط هو الخيار والوسط هو ال ال ال ال ال بين الطرفين طرفي الإفراط والتفريط والغلو والجفاء كانت هي الوسط المحمية كانت هي الوسط المحمية كانت هي الوسط المحمش، كانت هي الوسط المحمية، فاختلفت فيها الحوادث حتى أصبحت طرفة. فالإسلام دين الوسط، وسوف نأتي إلى وسطية عموما ثم نأتي إلى وسطية أهل السنة والجماعة على جهة الخصوص. لكن لا شك أن ما نذكره هو لا, لا, لا يقيم الإسلام على وجهه إلا من فقه هذه الوسطية فالإسلام وسط بين طريق المغضوب عليهم أمثال اليهود الذين قتلوا أنبياء الله وقتلوا الذين يامرون بالقسط من الناس وأسرفوا في التحريم وحرموا كثيرا مما رزقهم الله وبين الضالين أمثال النصارى الذين اتخذوا الأنبياء آلهة واتخذوا الأحبار والرهبان معبدات من دون الله وأسرفوا في التحليل ففي التحليل حتى قالوا كل شيء طيب للطيبين أو كل شيء طيب للطيبين أما أهل الحق فصراطهم صراط من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الإسلام وسط في الاعتقاد بين الخرافيين الذين يصدقون بكل شيء ويتعلقون بكل شيء ويؤمنون بغير برهان حتى عبدوا الآلهة فعبدوا الأبقار وقدسوا الأحجار والأوثان وبين من ينكر كل شيء ولا يتعلقون إلا بالماديات المحضة ويتنكرون لنداء الفطرة والعقل وبراهين المعجزات ولكن القرآن يقول لهؤلاء وهؤلاء قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين والوقت لا يسمح للاستطرادات الكثيرة وإلا فإن الحديث عن الوسطية في الاعتقاد مع عصرنا الحاضر مع الأسف فيما يتعلق بالغلو في الماديات أو الغلو في التخريف حتى في الوقت الحاضر غلو في المادية حتى أنكر الله عز وجل وعبدوا المادة وأصبحوا دهريين وغلو في المعبودات حتى عبد الشيطان يعني وصل بهم الفراغ الروحي والشطط والافراط إلى أن عبدوا الشيطان في الوقت الحاضر في فيما يسمونه عصر التناول مع ان الشيطان عبده من قديم لكن ظهرت عباده الشيطان حتى في ابناء هذا الجيل فوسطية الاسلام في هذا الايمان بالله وحده لا اله واحد لا اله الا هو سبحانه عما يشركون لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وكل ما سواه مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشوها. كذلك ايضا في باب الانبياء الإسلام وسط بين الذين عظموا الانبياء وقدسهم حتى جعلوهم ورفعهم فوق منزلتهم حتى جعلوهم الهه أو ابناء الله وبين الجفاه الذين كذبوهم واهانوهم بل عذبوهم وقتلوهم بل في الوقت الحاضر بعضهم يقول انهم مصلحون مصلحون اجتماعيون او حتى يصلهم في اوقاتهم الان ما اتوا به غير مناسب لهذا الوقت كذلك ايضا الاسلام وسط بين الغلاه في العقل الذين جعلوا مصدر المعارف والحقائق في الوجود وما وراء الوجود وبين الجفاء الذين يتنكروا تنكروا له وانزلقوا وتعلقوا بالإلهامات و... وعمت أبصرهم يعني لا لا غلو في باب العقل مع نصف الماديين يعني جمعوا بين التعلق بالمادة والتعلق بالعقل فما اوصلتهم اليه عقولهم قبلوه وما لم تقبله عقولهم ردوه كما ان هناك يقابلهم طرف اخر افرطوا فالغوا عقولهم بالكليه فتعلقوا بالاوهام وتعلقوا بالخرافات وتعلقوا فالاسلام وسط في ذلك امور غيبيه لا يدركها العقل نسلم بها أيضا ايضا بضوابطها وأمور معقولات الله عز وجل لنا عقولا وجعلها هي محطة التكليف فإذا نحن أهل الإسلام وديننا دين وسط في ذلك العقل له منزلته بل العقل هو محطة التكليف وفي المقابل لا نغلو بحيث ما لم تصدقه عقولنا لا نقبله لأن هناك لأننا نعلم أن العقل محدود كما أن طاقاتنا كلها محدودة من البصر واليد وقوة اليد وقوة البصر وقوة السمع محدودة كذلك قوة العقل محدودة لكنها قوة نعترف بها في حدودها كذلك أيضا في أحكام الاحكام والعبادات ديننا الوسط فالتكاليف في حدود الاستطاعة لم يكلفنا الله عز وجل إلا في حدود قدرتنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في الصلوات في الزكاة في الصيام في الحج في سائر المطلوبات الشرعية بل الذين أرادوا أن يشددوا على أنفسهم في العبادة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف منهم موقفا شديدا كما تعرفون في قصة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقلوها فقال بعضهم أما أنا فأصوم فأصلي ولا أنام وقال الآخر أصوم ولا أفطر وقال الثالث لا أتزوج نساء فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا حمد الله واثنى عليه قال ما بال أقوى من يقولون كذا وكذا أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج نساء فمن رغب عن سنتي فليس مني إذن هو وسط في التكاليف بل حتى في التكاليف إذا طرأ عليك ظرف خفف الله عليك إذا كنت في مرض إذا كنت في سفر أي ظرف فإذا جاء ظرف شاق سواء شاق أو حتى في الاسباب التي قررها الشرك السفر مثلا قد لا يكون شاقا لكن لو حصل ظرف شاق أيضا يأتي التخفيف فإذا التكاليف وسط ولهذا المداومة على العبادة تكون في حدود ما تطيق اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وحب العمل يا الله ما داوم عليه صاحبه أو ما دام وإن قل ولهذا ابن جوزي رحمه الله يعلق على قضية المداومة يقول إنما أحب الله الدائم لمعنيين أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل فهو متعرض للدم ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسها وإن كان من قبل حفظها لا يتعين عليه الثاني أن مداوم الخير ملازم للخدمة وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا كما لازم يوما كاملا ثم انقطع لا نطيل في قيث العمادات في الأخلاق الأخلاق والسلوك أيضا دين الله وسط بين الغالي الذي جعل الإنسان مثاليا فأراده في هذه الدنيا ملكا مبرعا من كل عيب سليما من كل نقص فطلب منه من معالي القيم والاداب ما لا يمكن أن يبلغه إلا بالعصمه لو كان معصوما وبين الجفاه الذين جعلوه حيوانا بهيميا فلم يعيب عليه أن ينحط في السلوك إلى أسفل الدركات، ومعناتف أن عصرنا الحاضر شاهد على هذا الانحطاط البهيمي في الشهوات. إذن مسلك الإسلام في الأخلاق وسط بين المثالية والواقعية، بمعنى لا شك الإسلام وضع لنا نماذج مثالية، أحب منا أن نرقى إليها. لكنه لم ينكر واقعيتنا كبشر وضعفنا الان حتى الذنوب قال الله عز وجل علم أن فيكم ضعف والله يريد ان يخفف عنكم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا بل حتى في في في في الجهاد فرض علينا في, في تشريع كان ان يقف المسلم مقابل 10 من الكفار ثم خفف علم ان فيكم ضعفا الان خفف الله عنكم وعلما ان فيكم ضعف ف, ف, ف الاسلام وسط بين المثاليه النموذج المحلق وبين الواقعيه مثلا في قول سبحانه ان الله يامر بالعدل والاحسان عدل واحسان العدل هذا كل واحد يطيقه اللي هو اعطاء حق واخذ حق الاحسان فضل والإحسان هو الذي تتنافس فيه النفوس الكريمة ف... ف... وايضا في قوله مثلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه لكن قال في مقام آخر و... و... ولئن صبرتم له خير للصابر إذن من اعتدى عليكم فاعتدوا علي واقعية ولئن صبرتم مثالية إذن ديننا يعني وسطيه في المنهج السكوى الاخلاقيات لا يريدنا ان نكون فعلا كما يقول النصارى من ضربك على خده الايمن على اعطي خدك الايسر لا هذه خنوع انما ال ال ال الغايه والتي لا تنقص عنها تعطي حق وتاخذ حق الشرف في الاحسان الممنوع الظلم التعدي ولهذا حتى في الحرب قال الله عز وجل ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا حتى في الحرب هي مقاتلة في سبيل نصرة الحق لكن لا تعتدوا لا تمثيل ولا قطع ذان ولا أنوف الاسلام وسط يعني يعترف بواقعية البشر بشر وأن يأخذ حق ويعطي حق ويرفعه يسمو السمو في المثالية نأتي لقضية أخرى وهي حقيقة دقيقة قضية الاستمتاع بالزينة قضية الزينة وهي وسطيه ظاهرة في الإسلام الزينة الله عز وجل اباح لنا الزينه بل امتن علينا باباحه الزينه والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بالشكل الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون اذن هذا مسلك في الاسلام وسط لا ال ال ال لم ينكر ولم يمنعنا مما وضعوا فينا من طبع حب زينه وحب استمتاع وتمتع فلم يجعلنا كما بعض الذين شددوا عن أنفسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء بقى إياهم في الصوامع أو كما أيضا بعض العبادات الوثنيه كبعض الهندوكيه والروحانيات المغرقة لا هذه ولا هذه فالزينة مباح لنا أن نستمتع تاملوا قول الله عز وجل والأنعام خلقها لكم فيها دفء دفن ومنافع ومنها تأكلون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشكل أنفسكم إن ربكم در... والأنعام خلقها لكم فيها دفن وم... ولا فيها جمال خلقها ومنافع ولا لكم فيها, فيها ومنها تأكلون ولا فيها جمال الثلاث الأولى أساسيات في وظيفة الأنعام لكم فيها دفن ومنافع ومنافع متعدده جدا لا تنتهي ومنها تاكلون ايضا شيء اساسي ولكم فيها جمال فجعل هذا مما امتن الله عز وجل به اعينا طبعا ادراك الجمال لو لو, لو لو تتاملون المعنى يا اخواني ادراك الجمال في الانعام طبعا هي الابل والبقر والغنم وقد يكون غيره من, من ايضا الحيوانات حسب الاقاليم لو تدرك لو تتاملون ما كل واحد يدرك جمال الانعام الا بعض بعض الهوات ولا لا يعني انت تشوف غنم لا تفكر فيها ولا تشوف لك جمال ما او تشوف يعني بقر لكن بعض الناس مفتون مفتون بالغنم ومفتون حتى بالابل بعض الناس تعرفون يشتري الابل بمئات الالاف اذا يعني لا شك ان الجمال في الابل او في الانعام لا ندركه لكن لا لمن أن يدرك الجمال في شيء آخر أظن شبابنا يدركون جمال السيارات ها شبابنا يعرفون السيارات وألوانها وألوانها هذا ما تفضي وهذا ما فعلى كل حال المقصود أن هذا لا حرج فيه في حدود الضوابط يعني استمتاعك بالجمال بل حتى اقتناوك فيها للجمال كما قال النبي في الخيل هي لرجل ستر والرجل في الرجل الذي يعطي حقها ويستمتع بها ما في شيء المهم يعطي حقها فشعورك وإحساسك بالجمال في هذه الأشياء أو في غيرها من ممتن الله عز وجل كم حتى الحمير والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة يعني يعني تتخذها لغير الركوب تتخذها للزينة الخيل والبغال والحمير يمكن يمكن لا تتخذها للركوب تتخذها للزينة الآية لا الآية لا تمنع من ذلك ما دام في حدود ضوابط الشرح ان شئتم ايه اخرى اقرا وقوى الله عز وجل امن أم خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء مال فانبتنا به حدائق ذات بهجه فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما معنى ذات بهجه معنا أننا من حقنا ان نبتهج بألوان الزهور وروائحها وأشكالها لأن الله امتن ما قد أتباجأ إلا من باب الامتنان فوالله سبحانه وتعالى لا يمتن إلا بمباح لا يمتن علينا إلا بمباح إذن هذا حدود له ضوابطه لكن أن تستمتع وأن تجد لذة وأن تمارس لذتك المباحة في الاستمتاع بالشم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحب بيلي من دنياكم الطيب الطيب كمالي الطيب ليس ضروري الطيب من الكماليات وكان يهتم بنفسه وبزيته وجماله في في حدود ما يجد في حدود ما يجد وكان يلبس للضيوف على الصلاة والسلام ويوم الجمعة على حلة والعيدين له حلة والضيوف لهم حلة يعني حلة يعني بدلة متكاملة الحلة هي الطقم الكامل بكامل اللبس ان كان ازارا وردان او ان كان قميصا وسراويل الحسب لباس كل بلد فتسمى حلة بمعنى لباس كامل فالمقصود أن ديننا وسط يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد كل من حرم زينة الله التي يخرج في العباد لكن لا اسراف ولا غلو ولا تصرف على الأساسيات لها ضوابطها نحاول أن نختم ببعض الوسطية في القضايا المعروفه التنبيه اليها حقيقه فيما يتعلق ببعض القضايا العقديه ف اهل السنه والجماعه وسط يعني عدول خيار متوسطون بين طرفي الافراط والتفريط بسم الله الرحمن الرحيم نكمل في دقائق فيما يتعلق ب وهي قضيه الحقيقه ينبغي الإشارة إليها اليها كان ينبغي تجليتها لكنها واضحه ان شاء الله لكن لا بد منها لا يمكن ان سيتكلم عن الوسطيه ثم لا يمروا عليها وهي قضيه الوسطيه اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات فكما قلنا كمان اهل السنه وسط بمعنى انهم عدول خيار متوسطون بين فريقي الافراط والتفريط فهم وسط بين فرق بين الفرق المنتسبه للاسلام كما أن امه الاسلام وسط بين الامم فهم في باب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وسط بين المعطلة من الجهميه ومن على شاكيتهم وبين أهل التمثيل المشبه ويخطئ الحقيقة بعض الذين يكتبون عن منهج السلف في باب الأسماء والصفات فيظنون أن السلف مفوضة وهذا أمر يجب أن يجلى كثيرا فأهل السنة والجماعة يثبتون لله أسماءه وصفاته التي سمى بها نفسه وسماها بها رسول محمد صلى الله عليه وسلم ووصف بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم يثبتونها على الحقيقة وأن الله متصف بها على الحقيقة لكنهم يفوضون في الكيفية فيثبتون أن لله يدا وله عينا وله وجه سبحانه وتعالى لكن حقيقه لكن يليق بجلال الله عز وجل وعظمته ولا يلزم أبداً لا يلزم من إثبات الحقيقة التشبه ألبت <تصفيق> والأمر ظاهر لأن المخالفين لمنهج اهل السنة والجماعة يثبتون لله صفات بعضهم يثب... لا بل كلهم يثبتون حتى معتزلة يثبتون العلم صفة العلم والحياة والأشاعر يثبتون صفات منها الكلام والقدرة والإرادة فيقال لهؤلاء المثبتين بل, بل, بل الجميع يثبتون أن الله ذات حقيقة فكما أن لله ذاتا حقيقة وتقولون انها لا تشبه لا تشبه الذوات له صفات حق لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه له صفات, لا تشبه صفات لا تشبه الصفات فاثباتها على حقيقتها لا يلزم منه التشبيه لا يلزم منه التشبيه فكما ان هناك من اثبت الكلام وهو حق واثبت الاراده وقال إن إرادة لا تشبه الارادات إذن كذلك ايضا الرحمه لأن الذين أثبتوا الاراده فهو الرحمه فما اثبتت الاراده لله اذا تثبت الرحمه ما دام انك اثبتت الاراده وقلت ان الاراده لا يلزم منها التشبيه كذلك اثبتت الرحمه لا يلزم منها التشبيه وهكذا ف في هذا جلي لله الحمد كذلك ايضا فيما يتعلق ب افعال العباد بمعنى ان أهل السنه قالوا للعبد اختيار اختيار ومشيئه ولا منه وفعلا لا يصدر منه وهو محاسب عليه لكنه لا يفعل الا بمشيئه الله عز وجل وهناك من من من من انكر مشيئه الله عز وجل وقال إن العبد يفعل ب وأنكر مشيئة الله وهناك من ألغى فعل العبد ومشيئته فتوسط أخلو السنة والجماعة على حديقه تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وهذا أيضا جلي وبخاصة إذا تبين أن العبد لا يحاسب من أفعاله إلا على ما كان داخلا تحت قدرته واختياره الشيء الذي يفعله بغير اختياره لا يحاسب عليه ولهذا النائم والمريء والنائم والمغمى عليه والعاجز ولو أن لس سقط بنفس سقوطه على فانه لا يحاسب لا يحاسب وجل وان كان يحاسب فيما يتعلق بحقوق الاداميين على تفصيل ليس هذا مكانه لكن المقصود أن ان العبد لا يحاسب الا على اختياره مثلا العبد اذا مرض الله عز وجل لا يحاسبه لماذا مرضت أو لماذا أصاب يدك جرح أو لماذا إنما يحاسبه هل صبر أم لا لماذا لأن الصبر اختيار فأنت تحاسب في المرض على الصبر ولا تحاسب على ذات المرض المرض بيدك وقع عليك مرض ليس من اختيارك إنما الذي داخل الذي داخل تحت اختيارك ما هو هو الصبر ولعل يكتفي بهذا القدر لأن الأسئلة يبدو أنها قد تأخذ وقت أطول وأكتفي بهذا القدر وكلام في هذه الحقيقة طويل ويحتاج إلى, إلى مزيد وقت ومزيد عناية لكن لعل ما قدمت فيه شيء من الفائدة وأكتفي بهذا القدر وأقول هذا القول وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم نشكر لمعالي الشيخ صالح على ما أفاد به واجاد من تبين وإضاح لذكر وسطية أهل السنة والجماعة نبدأ بالأسئلة سائل يقول بعض الناس يقول عن أهل السنة والجماعة أنهم جماعة متزمتة لا يؤمنون بتطور وأن قضايا العصر تحتاج إلى التطور ومسايرتها اما هو رد فضيلتكم على هذا الاشكال على كل حال لا مثل هذا يقال يقال فيهم وفي غيرهم فهذا يقال متزمت وهذا يقال متساهل وهذا لك العبره بالواقع والعبره بالشيء المعاش اما مثل هذه التهم ماذا تقول فيها لانك امام فيما يتعلق بالدين وثوابته وضوابطه وقواعده أو فيه جلي هذا حلال وهذا حرام. وثما يتعلق أيضاً بببب لأن لأن الإسلام له في كل حادثة فتوى وله في كل نازلة حكم لا شك في ذلك. فف ال وإذا المسلمون رجعوا في امورهم الى اهل العلم فان الامر يكون جليا ويكون منضبطا ولكن مع الاسف وبخاصه في الوقت الحاضر تغير كثير من الاوضاع ولا سيما فيما يتعلق بتواصل الناس وتواصل العالم بمعنى أنه كما يقال أصبح العالم شبه يعني قرية واحدة أو مكانا واحدا ولهذا أيضا في في في ما يتعلق خاصة بوسائل الإعلام المتعددة سواء فيما يتعلق بالقنوات الفضائية أو ما يتعلق بشبكة المعلومات العالمية أو وغيرها أصبح التواصل بشكل ومن هنا تأتي البلبلات الحقيقة ف... ومثل هذا لا تستطيع أن... أن... أن... أنا, يعني أنا لا, لا أزعم أنني إذا قلت قول سيكون قولي فصل أو حينما يقول فلان فلهذا السائل جزافه الله خير حين قد يأخذ بما أقول مثلا لكن غيرك لن يأخذ بما أقول ف... فليس ف... فليس ف... فمثل هذا لا أظن يحسن بمثل ب... ب... ب... ب... ب... مثل أن يثار هذا السؤال إنما قد يكون متعين على علماء خاصة أن فعلا ينظر في المتغيرات وكيف بيان الحق للناس لأن مع الأسف في وسائل الإعلام هذه كل أو كثير منهم يهرف بما لا يعرف ويتحدث أناس غير متخصصين ألبتة لا يفقهون في دين الله شيئا بعضهم قد يكون عنده عاطفة إسلامية أو كما يقول مفكر إسلامي أو عنده ثقافة إسلامية كذا لا يكفي يتحدثون حديث وناهيك أنهم يأتون به بمقابل واحد أيضا منحرف يعني شيوخ صرف أو, أو أو أو أو له مواقف صرف مناوية للدين وأهله هذا هذا كله لا يمكن أولا لا مثل هؤلاء يعول عليهم لكن ينبغي أهل العلم الراسخين والربانيين أن, أن ان ان يكون لهم حقيقة نظر في في في في توعية الناس وتنبيه الناس ورد الناس إلى الحق ووقايتهم من كثير من هذه البلبلات. سؤالان متشابهان يقول أول منهما فيما يتعلق بالأسباب يأخذ بعض الناس بعض الأسباب بل أدنى الأسباب ويترك أعلىها. وخاصة في بعض الأمور التي يمكن اتخاذ أسباب عده لإيجازه وإنجازه لو اتخذ أسباب, أو أسباب أعلى يضمنها الشرع السؤال الآخر يقول هل بدل سبب واحد يكفي إذا لم ينفع ام بدل أسباب أخرى واجب مع فشل السبب الأول؟ السؤال غير واضح فيما في في في لكن, لا لكن فيما يتعلق بالاسباب الانسان هو حاكم نفسه ومعلم نفسه إذا كان إنسان كسول غالبا يرجع الامور فعلا إلى, إلى, إلى, إلى, الى الاخرين او يجعل التبعات على الاخرين واذا كان ذا همه ووعزيمه فغالبا يطرق كل ما يرد في خاطره من أسباب فالقضيه ترجع الى الى همه الانسان وان مطلوب منه ان يطلق يطرق كل باب وان يبذل كل سبب ولا اظن ان هناك سببا واحدا في كل في كل امور الدنيا ما في سبب واحد إنما إذا وجدت أن هذا السبب قد استغلق عليك فانتقل إلى شيء آخر أو, أو حتى هذا الطريق انتقل استغلق عليك فاذهب إلى غيره أو هذا النوع من الذي توجهت إليه إن كان عملا إن كان زواجاً إن كان صنعة إذا هذا الباب ما أفلحت فيه وبدلت جميع الأسباب ونوصل غير ثم لم انتقل إلى ما معروف فالناس في حياتهم معاشهم يستطيعون أن يتصرف أما الكسور أو الاتكالي هذا هو الذي غالبا يقول حاولت فما استطعت، ولهذا البيت المعروف أخلق بالصبر أن يظفر بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجع فلا شك إنسان يدمن القرع ويكثر ويكثر حتى من طرائف ما ذكر أهل العلم أنه فعلا أن الله عز وجل الله إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء الله عز وجل يعطيك لو شاء أعطاكم بأشرة لكن الحاح وبذل سبب ومن ذلك أيضا ما ذكره اهل العلم فيما يتعلق بمريم عليه السلام حينما أمره الله عز وجل أن تهز جذع النخل حتى يتساقط فقال الم ترى ان الله, أن الله قال لمريم وهز بجذع النخل, بجذ النخل يساقط الرطب ولو شاء ان تجليه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب فالله عز كان, كان يسقط عليه بدون هز لكن تعليم بالاسباب فالمقصود ان, أن, أن, أن التوجه نحو بذل قدر ما تستطيع من أسباب وطرد ما تستطيع من أبواب هذا هو الذي يفعله أصحاب الهمم العاليه يقول هناك من يذهب إلى أن المسلمين بحاجة إلى توحيد الصفوف وأن اختلفت توجهاتهم ويقول بأن تقسيم المسلمين إلى فرق من شأنه أن يضعف وحدتهم فلا يتمكنوا من الوقوف في وجه اعدائهم من اهل الكفر فما الموقف من هذه الدعوه لا شك ان تحري الحق مطلوب من كل احد ويلزم الانسان ان يتحرى الحق وان يسأل الله عز وجل ان يبصره بالحق وان يجعله على الحق والهدى مستقيم وايضا قضيه ان يتصور ان يجتمع الناس على على على طريق واحد ايضا آآ لا آآ يتصور تحققه فالاختلاف موجود والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الامه ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه حتى بعض العلماء قال هذه الفرق الكبار ولا لو تعدد الفرق مشتقاتها لوجد أكثر من ذلك فوجود الاختلاف هذا وارد ولكن حق المسلم ان يتحرى الحق وان يسأل واذا اجتهد وتحرى الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه الا على جهده وبذله وتحريه وخاصه فيما يتعلق بالعام اما العلماء فشانهم اكبر وقضيه ال أي تصور أن كما قلت أن يجتمع الناس هذا بعيد لكن يمكن ما يسمى التعايش تعايش شيء لكن, لكن ومع هذا لابد أن تبقى دعوة الحق وأن أهل الحق مسؤوليتهم أن يدعو إلى الحق وإلى دين الله على بصير يقول ما هو الضابط في الوسطية عند أهل السنة والجماعة في طلب العلم وتحصيله فيه بعض أمور كما قلنا في الإحسان الإحسان مثالي بمعنى لا يكاد ينتهي لا ينتهي الوصول له وهنا تأتي قضية أصحاب الهمم العالية أين يتنافس الناس؟ واين يتنافس الشرفاء بل اين يتنافس المؤمنون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون فلمثل هذا فليعمى العاملون فالعلم شيء عالي ولا اظن ان هناك وسطيه في طلب العلم من حيث التحصيل والقوه وبذل الجهد أما تحري العلماء الثقات نعم هذا معروف تتحرى الحق والعلماء الثقات وتأخذ لكن لكن العلم تطلبه حتى تلقى الله عز وجل ولا ينتهي العلم ولا ينتهي أبدا وهذا معروف من ظن أنه قد علم فقد جاه وإنما كما قالوا أعطي العلم كلك يعطيك بعضه فهذا تنافس شريف ولا أرجو أن لا ارجو الا اكون مغاليا اذا قلت انه لا وسطيه في العلم انما ترقى ترقى إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى من حيث ما تريد طبعا العلم الشرعي والعلم الصحيح والعلم المباح و طبعا العلم المباح كثيره سواء علوم الدنيا بالوانها مما هو مباح شرعا او العلم الشرعي هذا ايضا مع ان ايضا نسيت نقول في قضيه العباده في, في الإسلام قضية قضيه ان العاده بالنيه تصبح عباده وهذا ايضا مسلك مسلك الإسلام واسع وهو ان العاده بالنيه تصبح عباده فحتى حتى علوم الدنيا مثل الطب والهندسه وغيرها هذه لا شك انها محموده وطيبه وعلوم شريفه لكنها دنيويه لكن إذا كان لك نيه صالحه بخدمه المسلمين وعلاجهم وايضا كذلك ما يتعلق بالصيدله مثلا او غير المصنوعات بحيث تاتي بامور مباحه وتجنب المسلمين الادويه المشتبهات هذا شيء تحول الى عباده واصبح من اسرف العلوم دينا ودنيا المقصود هو ان, أن طلب العلم فيما يتعلق بحصول الوصول المنتهى لا وسط فيه بل حتى قال العلماء ان العلم لا يبقى على حال ان تركته ينقص ما ما ما ليس اذا تعلمت يبقى على مستوىه لا اما ان يزيد بالتعلم والا ان ينقص ما يمكن يبقى ما يبقى على مستوى ثابت يقول البعض عندما يسمع عن حدوث زلازل أو فيضانات في بلاد الكفار فإنه يدعو عليهم بالمزيد وإذا قلنا له لماذا تتمنى لهم المزيد قال لأنهم كفار فما رأيكم بهذا والله لا يبدو أن هذا يعني أنه مناسب إنما يسأل الله السلامة يسأل الله السلامة والدعاء على على على الكفار على على غير جهه التعيين لا ما الله على الظالمين الله على الكافرين لكن يدعو على معين لا والمسلم ليس باللعان فتدعو على معين لا تدعو على معين سواء قطر قطر معين او او جهه معينه انما تدعو على أم الكفار وعلى الظالمين وعلى لكن لا يدعو لا لا لا لا لا, لا يلعن معين ولا يدعو على معين يقولها للتوبه تكون معتمدة على توفيق الله فقط أم على مشيئه العبد بعد ما الله جل وعلا لا شك أن, أن, أن, أن, أن, أن توفيق الله عز وجل هو الذي يؤمله العبد هو الذي يؤمله لكنك لو تأملت بشروط التوبة التي ذكر العلماء لا وجدت أن عمل العبد فيها بين وهو الإقلاع عن الذنب هذا فعلك العزم على الا تعود هذا فعلك الندم على ما فعلت هذا فعلك اذا هذه هذه كله كلها فعلك انت فلا تكون التوبه الا بهذه الشروط وهذه الشروط هي افعالك ولا لا شك ان طبعا التوفيق بالله الله عز وجل وهذا معنى قولنا انهم يجمعون بين الاسباب والتوكل ويربطون ويضبطون بين الاسباب والتوكل فانت تفعل السبب تقلع وتندم وتعزم على أن تعود ولو وقعت تعود مرة أخرى وتتوب هكذا تعود وتتوب وتستغفر وهكذا يقول ذكرتم أن منهج السلف في أهل السنة والجماعة دائما يدعون ويذكر بعضهم بعضا بالعقيدة لكننا نلحظ في هذا الزمن ضعف هذا الجانب حيث ضعفت التربيه المنزلية وحصل في بعض المناهج الدراسية ما يضعف جانب التوحيد إضافة إلى تسلط الإعلانات بنشر ما يفسد العقيدة من أفلام وغيرها فما توجيهكم للدعاة ولغيرهم في هذا غالبا هذه هي مهمة الدعاء, الدعاء والعلماء ولا شك المناهج أيضا لكن البيوت لا شك لأن عادة إذا كان البيوت فيها طلبت علم أُناس على مستوى أنهم يعلمون جيد، لكن يعني قضيه التذكير بالتوحيد وتعليم التوحيد وتربية ناس على التوحيد هذا الذي يتعاهدها العلماء ومن في حكمهم من المعلمين والمناهج. كان العامه يعني لا لا يعني قد لا يفقهون حين يقع في الخطأ ولا يدري، وإنما مهمة العلماء ومن في حكمهم من المعلمين ووو. وأصحاب التوجيه والتربية والذين لهم تأثير في, في, في توجيه المجتمع هذه مسؤوليتهم و... ولا شك ايضا ما أشتري اليه السائل الفاضل فيما يتعلق بالمؤثرات الأخرى الخارجية لا أثر حقيقة سواء فيما يتعلق بال... الأفلام أو البرامج التي تأتي وخاصة من... من... من إذاعات أخرى ووسائل اعلاميه أخرى سواء صحافة سواء قنوات سواء إذا عات أو غيرها لا لاشك ان لها تأثير كبير ولهذا ينبغي كما قلت قبل قليل ينبغي أن ينظر أهل العلم والتعليم في في في, في كيفية مراجعة كثير الأمور في سبيل أن وقاية الناس من قدر المستطاع من الآثار السلبية مثل هذه الوسائل. يقول يواجه كثير من الشباب الذين من الله عليهم بالهداية بمشكلة وهي الصحبه فإن استمر مع صحبته السابقة فقد يعود وينتكس. وإذا صاحب صحبة صالحه أخيار فإنه قد يواجه مشكلة أخرى وهي ممانعه الوالدين من الاستمرار في هذه الصحبة خوفا من الغلو كما يزعمون. فيعيش الشاب في فراغ وصراع نفسي كبير افيدونا بما من الله عليكم من علم كيف الخروج من هذه الحيره اما ان تترك القران السوء فهذا لا بد منه وقد تتركهم تركا كليا وقد يكون فيه نوع من إلى حد ما التلطف لكن لا بد ان تتركهم ولا بد ان تتجنب كل ما هو فيه من سوء ولا شك ان الحق في أن, تسلو ان تصحب أخيارا وان يكون لك اصدقاء فضلاء والذي يبدو لي ان, أن, أن, أن يعني ينبغي أن يكون لك أنت تأثير على والديك كيف أنت كنت في حال لما كنت مع أصدقاء السوق الآن لا شك أنهم لاحظوا عليك تغيرا وهذا أمر حسن لكن ينبغي أن يلحظوا عليك تغيرا فيما يتعلق بعلاقتك بهم بمعنى أن يزيد إحسانك لهم وأن يزيد برك وحسن تعاملك وأن يظهر عليك مزيد صلاح وبر فيما يتعلق بحقهم في أمك وأبيك وإخوانك وإخوانك بحيث أنت الذي مثلا تسعى في أمور البيت إذا, إذا تيسر لك مثلا حوائج البيت تأتي بها معك ملاحظه اخوانك فيما يتعلق بشؤونهم الدراسيه بمعنى ان يلحظوا عليك تغيرا ايجابيا فيما يتعلق بامر البيت وسلوكيات البيت تاكد أنهم انهم سوف يرتاحوا شيئا كثير اما أن مجرد تغير أنك كنت اولا مباسط وتتحدث ثم لما التزمت كما يقال اصبحت رجل لا تتكلم ولا تتحدث وتنزوي في زاويه من البيت هذا غير صحيح إنما حقهم أن يروا فيك تغيرا ايجابيا نحو حسن العلاقة معه صلاح وأدب واحترام وخدمة وبر قد ما تستطيع باللحظ وباللفظ وبالتقديم ما تسميه خدمات سواء وهدايا إذا تستطيع إذا في موقنتك شيء من ذلك تحسن علاقتك بإخوانك تمازحهم تجلس معهم يكون أكثر أوقاتك وساعاتك مع أهلك أشياء يعني يرون تغير إيجابي بهذا تستطيع أن تؤثر أما أن مجرد تغير كنت أولاً مباسطاً ومتساهلاً ومتسامحاً ثم أصبحت كما يقولون دخل مطوع ولجأ المعقد هذا ما يصلح إنما يجب أن تتغير كثير فيما يتعلق بحقوق والديك وإخوانك يقول كيف يكون الجمع بين مثل حديث إن الله جميل يحب الجمال وبين مثل حديث البذادة من الإيمان يبدو والله أعلم أن النهي أن أن هو هو هذا, هذا رد إلى الوسط لا, لا غلو في قضايا الجمال والزينة ولا أيضا كذلك على في البداهه كذلك ومراجعة سيره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي وهي ثابته ومحفوظه في كتاب الله وما صح من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اقول لكم طريفه يعني ملحم ذكره بعض اهل العلم على قوله على انه صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما يجد. كان يأكل ما يجد. بمعنى أنه إذا وجد أكل. ليس يعني لا يتكلف أن يوجد الشيء، لكن إذا وجده لا لا يعف عنه. ولهذا جلس على الذبيحه عليه الصلاه والسلام واكل من اللحم وكان يحب اللحم ويحب لحم الكتف فالشيء ما يجد ليس معناه أن أن أن أنه, انه انه بمعنى انه لو وجد لو وجد شيئا يعني متواليا لا لكنه ما يتكلف ان يجد طبعا هو رضي, رضي بيد الحياه عليه الصلاه والسلام ولهذا جاءه لو شاء ان تسير معه جمال ذهب لسارت لكنه قال اجوع يوم واشفع يوما ويمر الشهر الشهرون ليس في بيته إلا الأسودان كما قال تعيش رضي الله عنه ولكن إن وجد أكل حتى ولو كان الكثير فهي بمعنى أننا إذا كنا في حال يسر ووجدنا أكل من غير حرج فالطريفة التي أجسرينها العلم انه لو وجد لا أكل لكنه ما تكلف أن يجد فإذا يسر الله علينا ووجدنا لا يعني ان أكل لكن في حدود طبعا المباحة الشرعية وفي حدود فالمقصود هو أن, أن, أن الإنسان يكون وصل لا بين اللي اللي اللي اللي اللي الترك الترك يتمتع بالمباحات في الحدود ولا أن يكون ايضا غالي في الإسراف على نفسه في الزينة والجمال. يقول إنني أحفظ القرآن ولكنني في هذه الأيام مع كثرة كثر خروجي مع صحبتي إلى البرية مثلا فبدأ القرآن يتفلت مني فما هو توجيهكم حيال ذلك؟ على كل حال عليك ان تلاحظ نفسك ولما دام ان الله سبحانه وتعالى قد انعم عليك بحفظ الكتاب ولا شك ان هذه نعمه اذا وفقك الله سبحانه وتعالى وعانك وقمت بحقها لكن لا تفرط ومع ان مراجعه القران اذا كنت حافظا حفظا جيدا لا تكلف كثيرا تقرا وانت في السياره تقرا وانت في الطريق الى المسجد تقرا وانت في, في اذا اويت الى فراشك تقرا بشكل مرتب وما ياخذ عليك وقت كثير ابدا يعني تاكد لو, لو عملت هذا ستقرا في اليوم ما لا يقل عن جزئين ستقرا في اليوم ما لا يقل عن جزئين مجرد ذهابك الى المسجد ولعلك ايضا تاخذ نفسك وتبكر يعني عشر دقائق او اكثر أو ثلث ساعه فتقرا شيئا كثيرا اذا اويت الى إذا في طريقك في السيارة لأي مكان ذهبت ممكن هذا يفيدك كثيرا ويعينك على المراجح نختم بهذا السؤال يقول المرأة لها دور كبير في المجتمع المسلم ويعول عليها أمالاً كثيرة وخيرات كبيرة فما توجيهكم لها ووصيتكم حيال القيام بدورها في التربية والتعليم والدعوة لا شك ان للمراه دورها من من اول الاسلام الى ما شاء الله فهي امراه او فهي مكلفه كما يكلف الرجل وعليها مسؤوليات وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها وكل الراعي الحقيقه اثرها كبير جدا على البيت وعلى المجتمع وقد يكون ايضا الوقت الحاضر يمكن الامر اكثر ساعة من خلال مدرستها من خلال عملها من خلال بيتها من خلال ايضا سعات مداركها ومعارفها وعلومها فمسؤولية كبيرة واثرها كبير جدا على المجتمع صلاحها صلاح للبيت وصلاح للمجتمع وانحراف نسأل الله السلامة ولهذا تلاحظون أن يعني الحضارة المعاصرة مع الأسف يعني أدركت وخاصة من رواد ذلك اليهود أدركوا أن فعلا أن المرأة هي كما يعبر في التعابير المعاصرة هي حجر الزاوية حجر الزاوية فإخراجها وانحرافها وابتذالها والعبث العبث بها عبث بالأمة وحفظها وحفظها لنفسها وصيانتها واحتشامها وجديتها وقيم مسؤوليتها وقيمها وهي كما يقال أو أو صار تك تكون يعني مقياس أو ترمومتر كما يقال فف القضية كبيرة وهي إن شاء الله تعرف مسؤوليتها وبخاصة المرأة المسلمة تعرف مسؤوليتها من خلال كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة بب بفهمهم ووالناظج من والحق من ارائهم شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم وأجعل ذلك في ميزان حسناته. مع تحيات إخوانكم بوحدة الانتاج الفني بالندوة العالمية للشباب الإسلامي الرياض. شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي صندوق البريد 10845 الرياض أحد عشر هاتف ستة واحد تسعة فاكس ستة واحد وأربعون تطلب النسخة الأصلية من الندوة العالمية للشباب الإسلامي علما بأن ريع هذه الأشرطة لصالح المشروعات الخيرية والدعوية مع خالص تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح